اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاقر بينكم, بينكم وتكاثر في الأموال لغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شهيد ونغفرة من الله يَا إِلَّا مَتَاعُ الْحُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِ وَكِنِّي وَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عُرُّهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ والأرض آمَنُوا دفل الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو العظيم إلى وَجَمْنَةٌ عَرْبُهَا كَعَرْبِ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك Amén, amén, amén. إن الله هو الودي الحبيب